وَكُلّ صَغرِ وَكَبيرٍ مستُستَطَضُ إِ المُتَّطلَ فِي جَد لاتِ وَنَهَرْ فيِي مَقدِ صِدَطٍ عيدٍ دَمَدكٍِ مُقتَدِيد فِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَ الرَّحي الرحمن علم القرآن خلق الإنساب علمه البياب الشمس والقمر بحسباب والنجم والشجر يسجداب والسماء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 مَارِجِم مِنَّا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ